يا اََنَّى لَكِ كِتَابٌ لِمَن تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَن وقال مِّنْ أبل الْكِتَابِ بِالَّذِي أنزل عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا இஃபுமீகமி ஜிலு وَنَا تُؤْمِنُ إِلَّا لِمَنِ اتَّبَعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ آمين مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُوحَىٰ دُكُم عِنْدَ رَبِّكُمْ وَلِكِنَّ الْفَضْلَ لِلَّهِ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ مِنْ أَهْلِ كِتَابٍ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ أَدِّهِ إِلَيْكَ وَمَنْ إلا ما دمت عليه قال هَلكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُ فَلَا مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم أولئك لا خلاق لهم لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيام لا يُكَلِّمُهُ نُطْفُ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يُزَكِّي وَلا يُعَذّبُ أَلِي